ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون في مريه أي شك وريب منه أي من هذا القرآن العظيم كما هو الظاهر واختاره ابن جرير وهو قول ابن جريج كما نقله عنهم ابن كثير وقال سعيد بن جبير وابن زيد في مريه منه أي في شك مما ألقى الشيطان وذكر تعالى في هذه الآية أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وقد روى مجاهد عن أبي بن كعب أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر وكذا قال مجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وغير واحد واختاره ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره ثم قال وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما هو يوم القيامة لا ليل فيه وكذا قال الضحاك والحسن البصري ثم قال وهذا القول هو الصحيح وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به انتهى محل الغرض من ابن كثير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 وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم يوم القيامة لا يوم بدر وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم بقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم الآية وذلك يوم القيامة وقوله يوم اذن اي يوم اذ تاتيهم الساعه او ياتيهم عذاب عقيم وكل ذلك يوم القيامه فظهر ان اليوم العقيم يوم القيامه وان كان يوم بدر عقيما على الكفار لأنهم لا خير لهم فيه وقد أصابهم ما أصابهم قوله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الملك يوم القيامة له وإن كان الملك في الدنيا له ايضا لأن في الدنيا ملوكا من المخلوقين ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله جل وعلا وحده وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له ومعلوم أن الملك هو الذي له الحكم بين الخلق بينه في غير هذا الموضع كقوله ملك يوم الدين وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن الآية وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين ادخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة المذكور هنا وكون الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين يتضمن تفصيل حكم الله بينهم في قوله يحكم بينهم وما ذكره هنا من الوعد والوعيد قد بينا الآيات الدالة على معناه مرارا بكثرة فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ذكر جل وعلا في هذه الآية أن المؤمنين الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل منهم أو ماتوا على فرشهم حتف أنوفهم في غير جهاد أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقا حسنا وأنه خير الرازقين وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبينا في غير هذا الموضع أما الذين قتلوا في سبيل الله فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم رزقا حسنا وذلك في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم رزق حسن وأما الذين ماتوا في غير قتال المذكورون هنا في قوله أو ماتوا فقد قال الله فيهم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ولا شك أن من وقع أجره على الله أن الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفا منها والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى في هذه الآية ثم قتلوا قرأه ابن عامر بتشديد التاء والباقون بتخفيفها أيها المستمع الكريم كان ما مضى مقدار لقائنا هذا ولنا بإذن الله لقاء آخر يعقبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته